بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الكتاب من الله العزيز الحكيم اننا الكتاب إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَكِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص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 لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه سبحانه والله الواحد القهار والله الواحد القهار ولقسم السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا ذَلِكُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ذَلِكُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تَصْرِفُونَ فَأَنَّى فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنكُمْ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ وَلَا يَرْضَى عِبَادَهُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر اخرى ثم مهلا ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِهُ عليم بذاتِ الصُدور إ علي بذاتِ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 مِنْهُ نَسِيَ كان كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْر نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْر وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاثًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ نَسِيَ ما كان يدعو إليه من قبل وجعل قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من النار. هو قانت آناء الليل ساجدا وقال 117. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 118. أمن هو وقالت الآلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين لا يظلمون انما يتذكر اول الالباب انما يتذكر اول الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للَّذينَ أَحسَمُوا فيِي هذهُِّ ياَا حَسَنَ إَِّ بِينَ أأَحسَلُ فيِي يُِّيا حسَنَ وَأَُّ الله وَاسِع وَأَبّ الل وَاسِ إِ ماَا يُوفَّ الصَّابِغونَ أَجرَهُم بِويير حسَاب إنما الصادقون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين المسلمين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 لا اعبد ما شئت من دونه لا ما شئت من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه وان الخاسرين الذين خسروا وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك به عباده يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشره والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله له البشرى فبشر العباد فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون يَبْعُونَ احْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الذين اتقوا ربهم لهم غرف من 111. فوقها غرف مرنية تجري من تحتها الأنهار 112. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من غرف مرنية تجري من تحتها الأنهار 113. وعد الله, وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يا نبي عينا في الأرض ثم يخرج به زرع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 فَوَإِلُ لِقاسةِ قُلوبُهُم مِنْذِكرِ الل فَوإِلُ للِقاسَةِ قُلوبهُ مِنذك أنَاائِكَ الله نَزَّل أحسن الحديث كتاب متشابم مثانيتك شع من جود الذيين يخشونَ ربهم فاقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فاقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم وَذَلِكَ هدى, هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ يَتَخَيَّبُ وَجْهُهُ سَوْءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَخَيَّبُ وَجْهُهُ سَوْءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وقيل كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ كَذَّبَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأَذَاقَهُم وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولقد قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل قَالَ اللَّهُ مَثَلُ الَّذِينَ فِي شِرْكَاءٍ وَتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِلرَّجُلِ هل, هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ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 111. فليس في جهنم مثوى للكافرين 112. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 113. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم لهم ما يشاءون عند ربهم لهم عند ربهم ذلك جزاء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 اللَّهُ بِكَافٍ عَادَة وَيَصُورُفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَيَصُورُفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَام أَلَيْسَ اللَّهُ وَلَ إِن سَأْلتَهُمَّْ من خَلَقَ السَّماواتِ وَْأَغَّلَ يَقُونٌ مَنْ خَلَقَ السمواتِ وَْأَبَّلَ يَقُون الله قل افلا رايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرا هل انكاشفات ضر قل الله ان ارادني الله بضرا هل انكاشفات إن أرادني الله بضر هل انكاشفات ضره او ارادني برحمه هل ان ممسكات رحمته ان ارادني الله بضر هل انكاشفات ضره هل أن امسكت رحمته قل حسبي الله قل الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل قل يا قوم ان هو ذلك فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُفزِعُهُ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ فَإِنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ, ضل فإنما يضل عليها ومن 119. فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل 110. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 111. الله يتوفى الأنفس سحينا موتها والتي لم تمت في منامها فان يمسك التي قضى عليها الموت ويبسل الاخرى الى اجل مسمى فان يمسك التي قضى عليها الموت ويبسل الاخرى إِ فِي ذَلِكَلَآياتَ لِقَومتَفَكَون إَِّ فِي ذَلكَ لآيَ لِقَومَفَكَون لقوم أَمِ التَّخَذُومِ دُون الله شفعا شيئا ولا يعقلون قل الان كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم إليه, ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ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 تتح ب عبادكَ في مكَ في ياخف وَلَ أن للَّذينَ ظلَوا مَا في الأرض جميعع وَممثل لَ مول لَفتَدَ به مِس إ العذاذ يَم القامَ فَمَنَّهُ هُنَا هُ لَفْتَدَوْا بِهِ مِن شَرّ إِلَّا ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُم وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما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 لَمَنَّ مِنَّا قَالُوا إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَى عِنْد بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ مِنَّا قَبِلِهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قبلهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم ارْفَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا تَخُنُقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لا يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رحمة الله إن الله يغفر 117. إنه هو الغفور الرحيم 118. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 119. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 124. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 125. واتبعوا أحسن ما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 178. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين 179. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 170. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين لو أن بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من كَذَّبْتَ الْهَاوِيَةَ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَئِذٍ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين قَ بِنَ فَذَتِِم لا يَمَسّ وَلهُ يحذَون اللههُ غَالِكُ كل شيءَ اللههُ خالكُ كل شيء وَهُوعَ كلُ شيءَ وَكيل وَهُوعَ كل شيءَ وَكيل لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُوذُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُوذُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَضِلكَ لإِن أَشَكتَ لا يَحبقًا عملُكَ وَلَكَّ مِنَ الخاسِرين وَلَقَ أُوح إلَيكَ وَإِلََّين مِ قَللكَ لإِن أَشَكتَ لا يَحبَق عملكَ وَلَتكَ إ مِنَ الخاسِرين بللِلهه فَبُود وَكُم مَِ الشكرِرين لِلَّهِ هَذَا عَبْدٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 سُبحَانَهُ وَتَعَلَ عَمَّ يُشكُون سُبحَلََهُ وَتَعالَ أَم مَا يُشِكُون وَنُ فيِي خَف السُورِ فَصَعقَ مَمْ فيِي السَّموَاتِ وَمَمْ فيِي الأرضِ إَِّ إلا مَنْ شَ الله وَنُ فيِي خَف السُور فَصَِقَ مَ فيِي الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه هم قيام ينظرون وَشرَخَة الأأَرضُ بِنورِ رَبِّهَا وَضِي الكتابُ وَج أَبَِّبَِ وَّهَدَااء وَقُضَ بينََهُ وَج أَبِ النَّبينَ وَشّهَد وَقُضَ بينََهُ بالِالحقَِّ وَهُم لا يظمونون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 يدخلون ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوا المتكبرين فبئس مسوا المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وَقَالَ لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وَقال الحَمْدُ للِلههِ الذي صَدَقَناَا وَعددَهُ وَأَثَنَأَرضنَتَبَووؤمِنَجََّةِحيَيْث نَ ش وَقَُحَمْدُ لللههِ الذي صَدَقَناَا فَنَمَّ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَنَمَّ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ من حول